موقع رياض القرآن يقدم أعود بالله من الشيطان الرجيم واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالحقاف وقد خلت نذر من بين يديه ومن خلفه وقد خلت نذر من بين يديه ومن خلفه أن تعبدوا إلا الله إن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 فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كَذَلِكَ نجزي القوم المجرمين فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم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 وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفيدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفيدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلو لا نصره الذين اتخذوا من دون الله قربانا آله بل ضلوا عنهم وذلك يفكون وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي وَالَّذِينَ إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ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 وَمَن لَا يُجْبَدَعِي اللَّهِ فَلَيْسَ بِمَوْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ عُلُوَيْا أُلَّا فِي طَلَالٍ مُبِينٍ أَو لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِ النَّبِيَّ بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير وَيَوْمَ يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قالوا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 هل يهلك إلا القوم الفاسقون